لا الولادي ما رفضت على الله الواحد عمين انت عارفين يا اولاد خطوط ادم كلهم لا تتبقى في الشجرة في جديد. لكن في الوقت كان خطوط كبريا يعني بعد ما كان ادم اللطيف اللي جاءت محتلال ربنا كل يوم في صوت كده جاءت وقت من الاوهاج بطل نفس لا ان هو ممكن يعتمد على نفسكم سبن على ربنا ف... النهاردة انا عزيزينا وقت شفتيت داود الآية مثلينة ممكن نبقى في 20 ثالث وممكن نبقى وحسون جدا فداود يقول عمد بطار المعجل لما دلي اختار كان قلبه جاء قلبه ربانيه وديه متواضع ما فيهوش من استطاة الوحش ادلا وشخص الوضوضة ربني ادخل فيه ولما ربنا ادخل فيه شخص افسقين وميه نوع طوار بعضيه اكيدا يعني داود ما اتخلقش كده طيب. لا داود اصل حاجه بغاية شخص بغاية البسيط داود بسيط وطمر ونقي من حده داود المحجب لله عاش مع ربنا نتقن فيه اهو اسمعين هو بيقول كيف المزوخة مستقر وضع في رب عماني فتبخين لانه عن يمينه ثلاثة ثلاثة داود البسيط ده كان متواضم لان ربانا ما يتكونش غيرت انت حياتك خطيئة يخلي ربانا يبعد عن انسان ان الدنيا من منا يبتلت نفس الشيء ويبتكر انه هو ايه هو بسير ولما يتكلم كده يقول لك ازحانا وانا وانا الانسان وحش كان لما مثلا يكون عجل في ديه السلق والاستعم وقل ده اللي خلقته من الاشتراك ده اللي ربيته ده اللي عملته وقل ده ربنا اللي عمله عمل وخلقته يعني انسان السكر ان هو اللي بيعمله او مثلا يه يقول له انا مركزي بسنفس انا كنت دمان رائع فقم بكتير كانت من النهاردة عن عينيه نحن عقل واحد بس بيقول تاني الصف لازم يجي يسلك تحت رجلات فدوود المتواضع البسيط اللي ليه كما مع ربنا في حياة هو دوود الخير وفر خوة الان ربنا عينيه معاك لما جهت جذبه الاسد قتله ولما جهت جمال جلياتي القردار قتله خير هو هو دوود ده زي ما يقول الفجيسة في الغري بنفسه هو داود اللي هو العلوعة السودة دي وشاب واخد مراه قرية حسي وادقت الينا يقول له انت احتقرتين احتقرت ربنا ازاي احتقر ربنا داود احتقر ربنا لان ربنا عمله رئيس على الشعب فاليوم أمانه قال له ورية حس جداية تقبالك منه وديته وولاده بشعب كله فرحه واخد المراس الراجل من وراه يعني هو احتقر منه احتقر ربنا او كمان ممكن يكون احتقر ربنا الجاية مش ربنا يقول انتم هياك لله وروح الله ايه باكم فيكم فممكن يكون لما عمل خطية احتقر ايه ربنا اللي كان في زمان ان حاولنا نوالي اها لماذا اكثرت كلام الرب اللي دعنا نستورد في عيني فتقى ريه حك فيك وربت امراه بذلك امراه وهي هالت فيك بني عمك فالفضيه لربنا انا بتكلم بالراحه عشان كل نقطة من دي اللي احنا بنعمل ديت لربنا فلان صعب في حد يشتكر ربنا بل او واحد جدا ايه دا بيحتقر فاذا كان الاختقر يبقى ربنا تتخفيا بيبقى كتير جدا وضعتين ايه جوود اللي خلتك ما تيخدش بالك للناس الملك اللي الناس بتيجي تزكي بتاعت رجليه مبتداش ياخد باله من لكن كان داود الرأى صغير اللى جاء على الكلامات كان حلو ووطيب وبعيد عن الشرق فالكلام جاء الموت جاء لنا اهل كنيسة النهار وانت تقولي انا تحسنت لما جيت كنيسة في تيب وانت ان اقول بالعقل انت بقيت لما جيت كنيسة ما مجيب الكريمة كنت دلدانة بسيطة كده قد قول يا سلام يا ريكنا بروحة بلداء البنات لك الكريمة كده, كده, كده. وكتش حكتا ان انت بسيطة وكتش متواضع عداني ربنا عشان كده, كده ربنا بيشير عني الشر كتير لكن بعد ما رأيت انت لتي معرفة مع ربنا وبدرتي جيت اسمون الايام استهطري وتحتخر ربنا وتعملي الشر الخامرة اللي حيثتها داودت شورا يعني اوك رجان هتروح هاني يعني عاود اقولك ايه ممكن تكون انت تاني تغيرك وتكون قولك يعني تكون متواضعة وفي علاقة اللي تبرة جاني وضوك انت تكون اكدت في الخدمة وضعية كبيرة وتبقى بعيثة وروك رجانت عشان كده داود قولت اذكرت العيام الاولى والهاتف في كل اعمال ايه جادي رطب الكلام ده انا ادعشت يعني مش ناقل ده اللي بيت قريب سنتيه بطر انا بطر في الجلد. وبعدين كل واحد يجيب يجيب يجيب يجيب على يده تلاع بمكان او حسن هو بقى ايه شطية بيه تبتبى لايه ربنا ده ايه من الوقت رح لها بطاعة سرقة قال نعمل ايه نعمل ايه انا نعمل ايه رئيس كليس وده او فرق كليس وخطيه او كل يوم وفرق الكبريات تحت البطرسانة كلنا واتفيقنا ومع ذيكي باتحمن اصف وفرق السبب الهبومة الثانية على سرقين وماشر حتنا فلان يكون في حياتي من جوع حاجة تفكره تنمشي بني عادم زرعي وان انت مت ايه ما تتكبرين او تتفكرين ان انت حاجة اكبر من جيدة ليه دقا اغضبنا عاما كنت بتعملي كده كلنا ياولاد بنعرف الانجيل بتكتر معلوماتنا بنحضر تجماعات كتير بنحس في يوم الايام ان احنا بينا احسن من الان من لو يعني في جلوقتي جاي من السنة جاي من السنتين ما انت تتحفين انت جلوقت معلومات ما كتير جمالت عارفة حاجة ده انا مرة من المرات يعاني ولا اواني احسا يتبحك يعاني عمره ما قدت شوفه بطرق شوفه بطرق قبلا فقلت افتراق عثاني وزمان جايتاني عثاني وزباق فقالوا تطرق في السندري قلت قوي مش رسي عيني تشوف بطرق من بعيد ف فقلت طيب اروحك في البطر قالولي الشارع ايه النبي دانيال البتك فبقى سارة ماجد اميال الضغط الصغار كان انا اخيهان كويس بفرعيرة سندرية فلاقيت منظر الدرد بتاع معبد اليهودي اللي اقتدهم تحت فلاقلت لقيت الحش ها من المنزلان وشكل ازلي عسان البطرة كانت وادخلت من بسطة ثلاث ماليين لابدت مدوني في اي أسود على روش انه ده مش اقلميه تده انك عسان البطرة كان كانت فعادت في احسن الصغر كان سنة 47, 48 حاجة انا كنت وارد ان صحه كانوا بيرموا نابل اليهود في الوقت ده كان بتبدا حرب على وسط يعني في الديك انا كنت اتفقت ما كانش ليه يعني فتحها كده كان اهو شوف كان انا في سيك ده كده على طول الفكره كانت قويه وعقدت بعدها كده هناك رجع وذا انالوجي اللي يا كريم بقول له هو ايه جبت ليه ده هو مش فيه اي فرق انا فهمت ساعتها جبتال الصعية وقام عليه السجار يا عربي جاود النبي يقول تذكرت الأيام دولة والآيات كل عماله بيدي رباني السوع قال ان لم مثل الأبصال لم تدخله على هلا كنت دلوقتي تروح تسلمه على البطرة وتمسك ثاني تسلم عليه ثاني هو الواحد هو مع البطرة شتاعه تحتين للوقت الثلاثة وخلاص لكن دمشك الهيدة والرعبة اللي تيجي للواحد حتى وقت لما كفت عطبة ايه ايه كنين فحياتك ديه موك كدغان ياربطونه جدا من جاو اذا انخطيك بالك منك فجاوز كان من نفسه وكان فاتر نفسه بسيط كان عمد حتى زعوز بغير تبع يدرم عليه التراثيل بتاحته ويقعد مع الحنم اذا الحن بالغنمات بتاحته الحياة البسيطة خالف خالف انما الانسان كان نعاوه جدا ايه, إيه؟, إيه؟ يوصل الحاجات اليه هجتل يلا كبر داود دا امالك وكذا الدوابط اللي جوا كلها هي تشال منه ااا مباعدت ملدأه في حياته روحية جاء الاول مباعدت يصلي صلواته او ازهى مباعدت البطيط مباعدت يحفظ على الغنمات جانت اداود جانم وقت اسد منها عملت في ايه الناس الاسد ومالك. النهاردة انت يا داوود انت اللي بتاكل الغنة انت اللي بتاكل من ايه الهانة البرساطة راحت من حياته وحلت محلها ال ايه الكبريان اخي تده داوود سقط ودائما اني اولادنا اقول ايه لان انا كتب انواما هو شخوط السبابرة لان الجبار ليه اللي هو. لكن على رأيه والسامة الرهبان اللي قاعد على الارض احياء ازاي منشي اتعاد على كرب ساعي لك لعنة اتعاد على الارض حساعي اتعاد اظل لو انت انت النبي وهو لكت على بقنامات بتاحتك ممكن ادعوض تسقط السقطة دي ولا كاستعير ما تفسر في الحياة من داود بيب ببتعيه متواضع بسيط او دعوض على بسيء يصلح الواحد كبريا رجل فبريد انت دهت الكبريا فحسك ان انت بايش قوية اليوم الايام كده تصلحين اولا اللي اقتدى يتلاحه ربنا من الحرب الضوء ابتدى مساكل جسر حرب في البيت حاجات وقت تختل كمس حتى ابنه ابنه غلط مع ابنك في شروف في البيت حتى ابنه عمل حرب ضده. كل ده على بعض السفر قلب الضوء شوية لكن من كده لها هاللي هو ناسي هربان ففي واحد اسمه ابن جيره فسام ابن جيره جاه شاف داود من البر الثاني بتاع السرعة ولا البحث كده فأنا عادي اشتبه ويرم عليه اطراب وصوب وكام فالقائز بعد جيد قال له اوه عنالك اسمحني ان انا اروح ابرب الكلب ده قال له اسمح لغاجل ده يقعد يسكن فيه شوية لان الله قال لان خد داود الله ينزل الي او ايه طب تقولي يعني عشان وحد يتعلم اللي في يشطل مثلا للسنة لا ما تكفيش واحد الثانة لكن إذا قالت وحد الثانة افتور رجانة قولت زيها تقبلات الثانة طيب تنجي وفتت واشف وصف ايه بتتأمر عليها وفتت شوية انت بتشتغلي وهي بسلعة ما بتسألش عنها وفتت شوية يتعطيك المصيب الكدير وكيه ومسألت عنه او عشان انت بنت فاخدت بيتطول عليه كوي ويقول لي السلام باج او متعاك مضت بتتخذ فيك ايه موقفت اصاب الحاجات دي كلها او متعاك تطلوب الطلب وبابا يعطب فيه قلت لا بتتخذ ايه موقفت الحاجات دي على طول تجي عاملة زي يتقول تقول يا ربنا قال للناس جولت ويعملوا فياكيات فأحسن يجيبك هلمتين يصلحوك ويزنوا حياتك من جوه قولي يا لابون انت الموضوع اقولي الكبارين وما فيه خطيه بتتشرب للإنسان الا عن طريق احساسه بالكبريات الجادة ما هو بقى فيه وانا بكاف عليكم ليه انت بتجبرك بتجبرك العلم والنعرفة والرحمية وفي السياسة بتجبر كل حاجة زمان كتر وخيط جلوقتي كل حاجة متقبلينك واحدة تتكلمه باش تقوله بذلك ولا ترمتك حاجة تنفحك حاجة تعرفي اني اصطبية وصطبها واحد وصطبها واحد فعلى ربنا لما تجينك حاجة كده تجينك شوية قولي احسن انتو ربنا حاجة يعني الابتزام في حياتي من جوه بصوى وليس لو قول كده كنان بك ما يستنان شان ده راح شبوك اللي قرح يا اخواتي عندما تقعون في تجارب ايه يتنوعه يا الواحد يفرح قدقوني يسألوني انا مثلا تجامن وبيختكب ناس دعا تجار كل واحد منهم يقول يا سلام يا ابونا تجربة ايه جاهدت لي باركة كذا كذا كذا الحياة الروحية تجربة دي خلاني احوض اتجاعي بعد ما كنت لفريتة بعد ابتدى اترجاع ثاني بزبط اللي بيقوله الجنان بداع داوود ليه سنه كبيره بيقول يستنى لانه ربنا هيعمل معايا خير بعد الراجل ده ما حسين خلاص انا توكلت على الله مهما حصل المهم انت نفسك في الاول كنت بتختيارا بينك ووالدك كنت بتكوني خدامه اعظم كنتي تكوني اخر الكل ولا اول الكل ما تعاديش تفكري قدام بيرك اللي تحت من غيرك خليك إذا داود البسيط أعطى ربنا يحميك المستقوق بدل ما ترق إذا داود الايه الملك وتندب على وجه لان داود هو داود بش الفرق بالاسمين ان داود الاولين يجرع الغنم وداود الثاني ايه لكنه هو داود ما مش اسمين داود امسن هو يمسن لانه هو فلان ممكن يكون داود رعى الغنم وربنا يحميك من المستقوق والله يعيب عنه والله تشيكون داود الملك وده في دفاع بماسك بيت داود الثالث بالطريقة عشان كده الولاد نحن برضو قصير احسن صبيلة تتحل بيت حياتك بالطوار قصيرا كبيرا احسن صبيلة وحتى بطرة الرسول قال ان لتكون جيناتكونا الخارجية ليس من قصف السعر والتحل بالذهب. والدك الثياب اللي ايه بل بال ايه الانسان اللي جوه القلب الهاجئ الوديئ الغاي الثمن امام الله والناس يعني حتى من ناحية الجمالية مما يلاقوا بنت متواضع يقول بنتي جي يعني جي جميلة قدام ربنا وقدام ايه قدامنا وورجع بعد الجويل ازاي اللي حصل الفقود هو الفقود خدعيني ما فيش حاجة جديدة بيقول كده سفر سكوت رايح الحية جت لحوه والفلان كم كم يطوله فقالت للمرء أحقاً قال الله لا تأكل من كل شجر الجنة فزاك أمر ربنا ما علمت كيف من شجر الهي شجر الجنة أن سفر حس في كم كت وده جبنا السجلة الحية كسر يا شطان كذلك وليس كي على الشيء تبتعاجي كده بس تفرده يا شطان لا ده ربنا قال لا بلاتي اذا لو كانت هم اموت الاسلام ما تنفيش حاجة ليه, ليه هي الاسلام ما ربنا الاسلام ما تنفيش, ما تنفيش ربنا يصوير البيض وحنين طوش معقول على اكل الشجرة يعمل فيك كده وشحك القطيه يا شطان يجي كده يوصل يقول ده مش معقول يعمل حاجة بسيط ولا جريدة ان ايجا وحواء كانوا بيحضوا من كل الشجر اللي في الجانب ما هو بيشجرة ايه رأس بأن الشجرة دي كانت اخلى شجرة صراءة المرأة ان الشجرة جيدة للأكل وانها زهجة للعيون وان الشجرة تهيئة للنظر طبعا كل الشجرة جيدة للأكل ودهجة للعيوم وتهيئة للنظر دا لسه مدائج هاش شوف ذا لات الزجر طعمها ايه حلو طب دو اما عبيتها فحيه ذوق الزجر عالف مدائج هاش شهية لليم؟ للأكل وضاهجة لليم بالنظر وصلها بس جاية أكثر كم لديك خامره ايه حلو وضع لذيذ والريء بتاعها تدعيذ هو داود ما كان عنده فبتات موجود كان جوز كثير لان جاء دليل كان فارق من جوز المعاز يعني كان مسموح للتعدد الزوجات لكن مرات رؤيه قد تتحسن وقت واحنا وقت الحياه ان الشجره من هتاكل منها وحو انت وهكن حتبقى مره في الاخر هتبقى مره, هتبقى مرة. أستطاع ان هي كان الابنه فبقى حلوة اللي المرارة للعيش ويأخذ يكون في البتل حاجة كنتين يتخون وبعدين بعض المتكلمات في القلب خطني بشوها مضح شديد لكن كنت بتاعك من تكلماتها تطعمها ايه والطعمها هل بلحصل ان المسيحية أجلت أكلة فيها مرارة في الأول لكن في الأخر فيها ايه خلاوة العالم الجامل قدم أكلة من ظهرها والثلاث من جوّعي تدقى مرة تجيب مظهر داخلي مظهر نفس اللي حصل الأيام آدم هو اللي حصل الجنب إيه الجنب إيه؟ إيه؟ إيه؟ بس في الخطة دي لا نحن من كل شتات بتوع إيه؟ لا لأكد الخطة دي الدايود بعضين هوت أنا علمتي مدام متصرع قريب ربنا إيه أنا لا ربنا برضو سامح يعني سارق بعدين سمو. يا رجل استثناء قال له لانت موت نيجي للعرض الجديد النتيح ده قال ايه على الحفة دي قال سمعتم انها طيرة القديم يا اما انا سأقول من نظر ليه يا سواء قولت كلا وانت بتتعقد المسيحية اللي ابا كانت انا من يوم ما من الاولى هي قطرية ايه النظر بعد القطرية النظر على فوق. فأنا بتصمت هنا بتصمت وقت طيئة من هنا فردنا هذا كده في العنف الجديد فلوجي هو لإيه العين جات عينك بسيطة فجاسد بقول لي وكون إيه مييرة وان كانت عينك شريرة فجاسد بقول لي وكون إيه نص ولعنى بأن حياتك كلها تبقى ضرمة فجاسد عينك هتبعين شريرة وحياتك كلها ستبقى منورة وحلوة وإذا كانت عينك حجاب بأيه ستبقى بسيطة والعين البسيطة ستشوف كل حاجة حوليها كويسة وبسيطة ستشوف جميلتك انها تتحدك ستشوفي الحاجات اللي في العالم دية ان هي حاجات يعني مجرية أو ومساعدة انا عندي احساس كده ان العالم اللي بيشتغل عن طريق العين يعني مثلا معرفت على عجي تفكيري انت صح او لغلق وكيف قالت ان التلفازن داتي دي بالاسلام بتاعتهم وانا يقولت العين بالبقر والعين تخزع من الصور لما الناس يا بس اي في المكانة ديوه هنا المطب هنا ده كثرة يعرفه طبعا دي بتعمل نجة في الصور الصور دي. وميجة تجيبت انها جوة عادت بقى كل ما تحب في الوقت كده سوية فبقشت بقى ان يجب تجيه عملاي فضاع لك ايه صور بقوش ان هنا فيه مجلة تقميد وغضر وتجيبت بقى من الحينين شاكت المخزن كله وتجيبت يا رب بقى الحجات زيه تتبت عنها وبعيشت عنها والأفتر من كده كمان الما كان يجيب أن تتغلت في تتغل عقلت مكتنك هبوك فليت نايمة ولا كان يجيب أن تتغلت في عملت في أحيان الإنسان كات التقر فيه كبس لما يقرر الكتاب المعدد يفهم يا أولاد فيه طبيعة الإنسان لأن الكتاب ده برسرح طبيعة الإنسان لما تتدريك طبيعة الإنسان تقدر تستفيد منه هكون قطر هو ده اللي فيه علاجة نفسية فهذه الجسد هو العين إذا كانت العين بطوطة والجسد تقوله يبقى ايه ناير الجسد تقوله يبقى ايه ناير المسيح انا اعترفت عينه في ايه ايه لأها وايه وكذا في القتل دي رفضي حلقا انا اولادي انا عرفتك كي وانا اللي خالق الانسان انا عارف السر هيكفتك مني ودرجك القلح يقلح قلح على كل حال ما يكتعلها وإذا كنت عندك صوت القرابة تضلطها وإذا كنت تبعينيك على حصوها يعني ذلك يقدر تفلك عينة تبعين تقدرتك لكن ايه ما من الدير في قالوا لي يشوفت السندرية قال له هم خفت وص البطرة ما شفتك قال ما شفت نجد وص البطرة شده هون سنان ما طلع كده فكان قاعد عنده كده في ريحة ايه في ريحة الجلس فقلت لقى وقضى كده عن مرض قال له مش خفتك لو فتك وانت وقفة امرأة عندك حيثنا ربطتي في الارض قالت لي انا موخص الارض انت اصلك من افتراب مفروض تبص الاخراب انت جاي ايه منه لكن انا جاي منها المرمي من الام نطنيس افتت الكلمتين دولار قال مفروض انا اتنى افتتل اليه لده وكانوا يتعلم من الكمتين على اطوله ست ديات لغير تور حياته كاف ببطي كده وقولينا كده منيقاليك الجسد هو الايه العين. يعني كلها بيتنوعها العين وحياتي كلها اتخربها العين حياتي كلها تترقها العين وكذا تقول الشعاب حبات بقت بطبيرها فبقى تلاقي الإنسان نهار دعيش إلي كان بالجيش بتاعتنا حقها المسيحي حق الماظهر والعين تبقل ده وتبقل ده وإصلاعنا ده عنده واحد ثاني ويكيد الإنسان تبقى عينه فرجة وبقل حجات تخيره بحجات غريبة جدا جدا جدا طبعا ما فيه كان رابع قاله وهيسلل الهات من عينه لأنه سراد الاجتماعي اما الانسان اللي يضلط عينه بقى هيبقى الانسان ايه طول قولة بعيد طول لأن سنعان الخراب لما السفر قعده في كلام السلام حاضي قال لها ايه اللي عادت فيها هل يقوله اللي الله فيه يتعينك هلا قل نلاحظ ان اللي المقراج اللي بيخوف بالذنب ولو حط في جنب لكن درسنا وغرب اتوقع ان على كده جد بعد كده قلنا ان دي لصهيله حق لمين للبقرة ان على البقره الكين في كين كان في وزير يهودي قديم راح له قال للجماعه المسيحيين ده دا عندهم بيقول ان كان حد الايمان زي حبك الفردل يقول الجبل انتقل ايه كان انتقل اه اثناء او يجيني ايه ينقول له جبل الناقم دا سواء عشان سادسة على البلد البطرة كنو الوانه جاب البطرة قال له عندك ايه حدود كده قال له عن دنس قال له والله ورمي بطرة كراوح يا عاية قال له جيني فرصة ثلاثة ثلاثة وخفت العدرة جابه الثلاثة ثلاثة ما الجبل هيتمائل هيتمائل مدخل اعطينا الولي ما نجيل لك فاتني بالذكر ايج من في بالبطرة يعني سنبطرة رجل فيه فاتني قال له واحد فاتني كثير من كمنات مثلا قسيس يعني من الناس عارفين قال لأ ربانا عينه على واحد قوي جدا جدا جدا جدا يقدر ايج من الجبل نسألوا واحد بين الجبل عيبتوا مش قوة جال يعني الجبل قال عين. فربنا قال عين لأه قال له عين دوره على الرجل اللي قلع عينه لقوشه معينه تعال شكايت ادريب انا محكايته كذا كذا قاله له هو ياتا اللي الجدا؟ الجدر يخالي يمكنك الكلام ان الانسان ممكن يكون خوي لما ربنا ايدا معاه وساعة رباني ما اتحب منه يجا يساوي ايه طيب حاجة كبينك بنت صغيرة لك رباني ساعة ايه ومعادة تدي جبارة من منه يجادي ما اتحويش دورت طراب الانتجاية منه ونعلي الجدر, ونعلى الجدر. ونعلى الجدر. ويتهزد كده من المطرحه وعلى حجته النار الدين لقى صاتيني قامل ووقيته النهاردة تتموكي تبكثين تبكث لما تفت الكنيسة تلاقي على ايتي كنينيين في, في حتى كده مدنية بالطوب كده إذا ما تكون كانت صغير كان الساب صغير لأنه كان بيشاك وفت من الدين لقى صاتيني يفت في ايه كده ايه فتك كنيسة فرأت انا الكنيسة فكنت الصالح الزاوية ذي وياك على المستحنة عين وعامل في داب بين وبين بين الكنيسة يقف والزاوية ذي ويجي داب منها على الهي هالكنيسة الصالح لقيت الداب لقيت الدواب في الداب نزال إيه موجود دام الحكاية الكنيسة ليه نزال ناعج جاهل الهي واضح ودفعت عين بسيطة حسب الطوين وراءكم هذا خطأي بروحك الله واجي واجي كلام ربنا يا سراء نفسي تيدي اولاد المهاردة لنبقى اقوي خلاص مسيطة دولة احسوها عينينا تبقى بخير دولة سيدنا البطرة في شراء قطة عرض في المعرض ربي ابنها كنيسة ربي ابنها كنيسة باسم مين اسم العباد رؤاني ابن سراء عزيزيني يعني هيتم لي سمعاني خرر سن. على عملا اعلى حجة ثالث على قاية المسيح خراب الجسد هو ليه العين هادي كان السكر يا أولادم سمعان خراب كده يعمل هذا العمل المجيد طوّد الإنسان المسيحي ايه بتنفيذه للوفية المسيح المجيز يا موت أحرامية عسان ما طاقتني داود كان معهود شباب بس عالج الموضوع على جهر داود كانت في حرب وانا بانت الحرب تبقى نسيته من جوه ايه معبوضة دي ما تكون انت بديئة مثلا او دي تكون انت ايام من انتحانات حتى تقينت في يدك ايه مضطرد اشتا فدوود كانت في طول اضطرد لان كان في ايه حرب وصل اثنين كانت تجين قد تابب يا جميع. لما لمن تترأى وقت حرب وفي ديئة كده تعمل ايه يجب التكار بابت من ايه انا اصروا احد كان ايه تابرت احد كان بلقى كان يا جاوود في الوقت ديه مشروب ايه بصبب ايه اللي حصل لجاوود يا ولد بلحكي تستطحه دا نتستطيع اللي حصل لجاوود انه في الوقت تجيه بتاعه باعمته خراوة فطلع ايه يتستع يتمسع الصق يتمسع الصق دي انا وسميه يعني دلوقتي يتستع تنحفظ الرب فيا راك جاوود يليفع الصق كده ويدفق للإضهاب يسره يتيلف فهو عمله لك ويدف ويدف ويدف لكن <تصفيق> الجراج الوقت عاما يتكلم عن الخراب بتاع في فيه ببتاع انا عطلت من مرة ان اخفضت مواقفة ايه <تصفيق> خراب قولي كده قدام ربنا رسايد عليك المهاردة وعليك ما عم بطيس واقفة الخراب ومسا الكتاب المقدس ليه متى كتير تلقصيه من مش الافرمس اي ابيكي مسا عندي تلقصي خراب خلصتي صلواتك وخلصتي تلقصيك الكتاب المقدس مالك بتتسكاها دا ببتتسكاها هتوع داود قاعدت مجدى ليه داود عندك قاعدت داود بدع زمن الحالي اللي بيقول اما انا فطلاء اما انا ايه فطلاء داود اللي بيقول سبع مرات اليوم تبقتك على احكام ايه عدلة داود صاحب المجانير اللي قاعدت درسل طول النهار النهاردة داود عنده فراغ وجد بدعه فتعبان فراغ يعني وراه في تسجيع وراه في السفوط على فر كل في الوقت في حياتك بالمهيئة خليكي احنا دلوقتي اوضيين بناتنا ولادنا يكونوا اخوية ودي مش قوية الا لم هتشد الضراغ من الحياة النهاردة كلهم يستطعهم في السارع دولة عندهم ايه اوصل اجازة وفراغ ينزلوا ايه فالساحة يتم صوية يتموا هاو الصوية يجلب هلا معنهم صابر قالوا حاجة وهم في السكة يستطهم من الحية وحللهم يستطردها والثمرة وتعملون نجة الهمخون من دي عارة هكذا يخلطي الثابة المعدل خلطي الثلاث بتعمل الشجمة بتيجي في جراسة أفتك الكنيسة أخذت كتب كريسة الكنيسة تقريب تدريكي فيها ده ما فيه في الكنيسة النهاردة بالذات عندنا فيهن هو يوميا كل يوم بعد الظهور هتلاقي فيه جراسة وفيه حاجات الكنيسة وانت كلامك في الكتاب المقدس الكتاب المؤكد اللي احنا اتكلمنا كده وانا على صحبتك البعيده عن ربنا فين الفراغ في حياتك وانا انت بتصلي في الوقت ده فطريقه تقول انا كان بيتقطع عن الصدق ده انت حرام ده